نا زلت انا احب قهوه وما زلت ارجع ارفع يدي عيني في يا الناز واجد لاكن القلب يا ويلي امكن ربي يبازينا الصفات لبه يا وضمه وطاريه لباه يا غلا من في حياتي لباه يا شفا وضع ما وطانه لباه يا غلا من ja te re al